وَمَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْعًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنَّفْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَابِدُونَ إِنَّهُ أَوَّ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 وَذَكِّرْ إِسْمَاعِيلَ بَلْ يَسَعُ بَذَاكِفٍ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا جَنَّاتِ عَدْنٍ فَتَحَتَّ لَهُمُ الْأَبْوَاء أتكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعدهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما تعدون اليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هذا فوج مقتح منبعكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار